「みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、み ل さん、みなさん、みなさん、み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 وما ل م به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم إ ن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا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 فضربنا على آ ذ ا ن ه م في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصان ما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق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 لا يشرك في ك ح موسوعه ه أحدا ا ت ل ما إ ل ي ك م ن ك ت ا ب ربك ل م س ي للعلوم الاسلاميه ت ه و ن د و ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ي ي ر د ولا ن وجهه و تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا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 إ ن ا أ ع ت د ن ا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم ش ر ا د ق ه ا و إ ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منكمالا و أ ع ز نفرا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 ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه إ ل ا بالله ان ترني أ ن ا أ ق ل م ن ك م ا ل ه وولدا فعسى ربي أ ن ي ؤ يختين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح ص ا ه ا و が家の名前を言うと言う ا 言うと言うと言 ا と言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと ل うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言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 و ي ر ر أن الأ أو ي ب ب َ ي َ س ْ ت َ忘ْ ف ِ ر ُち ا 思َ出を忘れず م 私たち ا 思い出を忘 ن أ に、私た ت の ه い出を忘れずに、私たち ا 思い出を忘َずに、私 ل ちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちのَい出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思ِ出を忘れずに、私たちの思い出を忘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 واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا 「あなたはあな ا の手を借りている」قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني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 قال الم ق ل, ك ل ن ك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من م ر ي ع س ر ف ا ن ا ただ、今、唐揚げをしたのですが、唐揚げをしたのですが、唐揚げをしたのですが、唐揚げをした ي ですが、唐揚げをしたのですが、唐揚げ ل し ك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 ف أ ب و ا أ ن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض ف أ ق ا م ه قال لو شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك س أ ن ب ئ ك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أ م ا ا ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين ي غ م ل و ن في البحر فاردت أ ن أ ع ي ب ه ا وكان وراءهم ملكيا موسوعه النابلسي أ للعلوم ا ل ا أَنْ ي ب س ل ه م ا ر ب ه م ا خ ي ر ا م ي ه ا الاخوه ج الكرام ن ا ي ن يَتِيمَيْنِ ه ي الاخوه م د ي الكرام ايها ا ل ب خ و ه م ا ص ا ل ح ر ا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 و ي س َ ل و ن ك عن ذي القرنين قل س َ ت ن و عليكم منه ذكرا ِ ن ا مكنا له في ا ل َ ر ض و آ ت ي ن ا ه من كل شيء سببا ف َ ت ب ع سببا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 اتوني زبر الحديد حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفخوا قال ف خ و حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا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 وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين ك ا ن أ ع ي ن ه م في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء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 أ و ل ئ ك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه فحبطت أ ع م ا ل ه م فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم ا ل ق ي ا م ة وزنا ذلك جزاء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 قل لو كان البحر م ذ ا د ا لكلمات ربي لنفدا ل ب ح ر قبل أ ن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا تم تنزيل هذه المادة من موقع تنزيل الإسلام نداء www.islam-call.com